بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذوا فالحابلات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع هو السماء ذات الحبب إن في قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة سامون يسألون لفضيله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 هل أتاك حديث طيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صَبْوَةٍ فصكت وجهها وقالت وَقَالَتْ عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إِنَّ هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها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 وَالَّذِينَ تَوَلَّ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْلُونٌ فَأَخُذْنَاهُ وَجُرُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِينٌ وَفِي عَادٍ إِذْ أُرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ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 Summer به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن